الحمد لله رب العالمين نحمدك ربنا ونستعين بك ونستغفرك ونتوب اليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه وهو اللطيف الخبير فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله على نيه وسره فاهل انت ان تحمد واهل أنت ان انت تعبد وانت على كل شيء قدير واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ارسله ربه رحمه للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الكمة وكشف الله به الغمة وترك رمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هادك فصل ربي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته امهات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بخير واحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله اوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله جل وعلا اتقوا الله ربكم واطيعوه وراقبوه دوما ولا تعصوه اوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه والوقوف عند اوامره ونواهيه اتقوا الله رب العالمين والزموا طاعه الله جل وعلا في كل وقت وحيد احذروا المعاصي احذروا الذنوب صغيرها وكبيرها احذروا مخالفه امر الله احذروا الجراه على ما حرم الله احذروا الوقوع في المعاصي والذنوب فهي سبب الهلاك وهي سبب الفساد في الارض وهي سبب الضياع والخسران في الاخره الزنوا الطاعه انظروا ماذا امركم الله رب العالمين به فحققوا انظروا الى اوامر الله رب العالمين فالزموها ولا تقصروا فيها وان قصرتم فبادروا بالتوبه والانابه والاستغفار وان اعصيتم واذنبتم بادروا بالاقلاع والندم والاستغفار اتقوا الله أيها الناس وجموا طريق الطاعة والاستقامة فهي طريق العزة والكرامة اتقوا الله أيها الناس أحذروا المعاصي والذنوب فإنها طريق الضياع والمهان، ولو أن أهل القرى آمنوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَدَّرُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَرَى الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ فَعَلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّمَا حَلَّ بِال من الهلاك والدمار والشر إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي وما يحل بالأمم من الخير والأمن والسعه في الأرزاق والاطمئنان في الديار والبلاد إنما هو بسبب الطاعة والاستقامة على أمر الله رب العالمين هذا كلام ربكم هذا كلام ربكم كما ذكرت لكم آنفا وهذا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم إذ يبين في أحاليث كثيرة أن إعراض الناس عن طاعة الله جل وعلا وتجرؤهم على معصية الله رب العالمين هو السبب الذي يؤدي بهم إلى المذله والشتات والضياع وهو السبب الذي يؤدي بهم إلى أن يتمكن منهم الظالمون ويتحكم فيهم المعتدون فالزموا طريق الطاعة تعلموا ماذا امركم به رب العالمين فحققوا تعلموا ماذا دَنَّا قُم عنه رب العالمين فجْتَنِبُوهُ واطِعُوا الله واطِعُوا الرسول لعلكم ترحمون ترحمون في الدنيا وترحمون في وَعَدَ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصَّالِحَاتِ الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يملكن لهم دينهم الذي ارتقوا الها ولا بدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ويقول رب العالمين من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه فلنحينه طَيِّبَةً حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فهذا بيان من رب العالمين أن من يروم الحياة الطَّيِّبَةَ المطمئن ومن يقصد خير الجزاء عند رب العالمين فليكن مؤمنا حقا ومسلما صدقا وليعمل عملا صالحا يحبه الله ويرضاه الله على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنلهينه حياه طيبه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 وأحسن العمل لله أحكم الحاكمين واتبع ملة وطريقها ودين التوحيد الذي هو دين خليل إبراهيم ومن بعده من الأنبياء والمنسلين هذا هو الصنف الذي يسلك طريق النجاة وسبيل النجابة وطريق الأمن في الدنيا والآخرة فاتقوا الله أيها الناس اتقوا الله والناس الناس وارجعوا إلى دين وتعلموا ما أمركم به رب العالمين حتى تعبدوا الله على علم وبصيره تعلموا وعرفوا ما نهاكم عنه رب العالمين حتى لا تقعوا في المعصية والخطيئة تعلموا ما أمركم به الله جل وعلا حتى تعبدوا الله رب العالمين على علم ولا تعبدوا على جهل وهوى فالذي يعبد الله على جهل ويعبد الله على هوى عمله عليه مردود ومن يعبد الله على علم وبصيره باخلاص لله هو العبد الذي ينجو في الدنيا ويامن يوم الفزع يوم يقوم الناس لرب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالدين القوي بدين الاخلاص لله جل وعلا فحقيقه دين النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقه دين الانبياء والمرسلين جميعا هو تحقيق الاخلاص لله جل وعلا ورب العالمين امر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له فاعبد الله مخلصا له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين فقال رب العالمين حاكيا عن النبي صلى الله عليه وسلم قل انما امرت ان اعبد الله مخلصا له ديني فقال رب العالمين انا لله الدين الخالص فالانبياء جميعهم وسيدهم وخاتمهم محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العدناني صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء إنما بعثوا من أجل تحقيق الاخلاص لله جل وعلا لانه الذي من أجله خلق الله الخلق وارسل الله الرسل انزل الله رب العالمين الكتب من اجله وقعت الخصومه بين الناس بسببه أي بسبب الإخلاص والتوحيد انقسم الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعيد فلزم كل عبد أن يتعلم الإخلاص وأن يعرفه حتى ينجو يوم العرض على الله جل وعلا فدين الإسلام عباد الله هو دين التوحيد هو دين الإخلاص هو دين التجرد لله جل وعلا والله سبحانه لا يقبل من عبد عملا إلا إذا كان فيه مخلصا وكان فيه للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا قل ان صلاتي ونسكي ومخيار ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال رب العالمين وما امروا إلا ليعبدوا الله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمة اي دين المله المستقيمه دين الخليل ابراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويرت الزكاة وذلك دين قيمة وقال رب العالمين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا أي على السنه لا يكون مبتدعا في دين الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي أن يكون مخلصا يعمل العمل لله جل في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في ربه أحدا والنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الناس يظهر قيامه يوم يعرضون على الله رب العالمين تظهر حقيقة أعمالهم يظهر المخلص من المدعي يظهر الصادق في عمله من الكاذب في عمله يظهر الذي تجرد لله رب العالمين في أعماله من الذي خلط في عمله فشابه ما شابه من الرياء ومن السمعه ومن حب الشهرة ومن طلب الظهور ومن السعي إلى الذكر والمحمده بين الناس فلم يعمل العمل خالصا لوجه الله رب العالمين يقول النبي عليه الصلاه والسلام فيما يرويه عن رب العزه جل وعلا يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامه انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه فمن عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشركه اي من عمل عملا اشرك فيه معي غيري بأن جعل هذا العمل لغير الله او جعله لله وجعله لغير الله مع الله كمن يفعل العمل رياء وسمعه وشهره فهؤلاء لم يكونوا مخلصين ينادي رب العالمين عليهم يوم القيامه ان اذهبوا فاطلبوا جزاء اعمالكم وثواب طاعتكم التي فعلتموها ممن عملتموها لكم وأم لهم ذلك فإن الذي يعطي ويمنع فإن الذي يجازي العباد بالحسنات والسيئات هو الله رب العالمين ولا يظلم ربك أحدا وقال رب العالمين محذرا من ذلك محذرا من عدم الإخلاص بالعمل العمل محذرا من الشرك في العمل مؤذرا من الرياء في العمل مؤذرا من عدم إخلاص العمل له جل سبحانه قال وقدمنا إلى معامل من عمل فجعلناه هباء منثوراً أن يعملون أعمال صالحة طاعات كثيرة أعمال صالحة يأتون بها يوم القيامة لكن يجعلها رب العالمين هباء منثورا مع انها اعمال صالحه لكنها فقدت الاخلاص لله رب العالمين فقدت التجرد لله رب العالمين ولذلك ايها الناس ينبغي ان نراجع انفسنا وان نصحح نوايانا وان نتفقد قلوبنا وأن نسعى إلى تحقيق الإخلاص والتجرد لله رب العالمين فهذا هو أهم المهمات وأوجب الواجبات وأول الواجبات لأن به نجاتك في آخرتك واطمئنانك في الدنيا أما إذا شغلت بما سوى ذلك فاعلم بأنك لن تحصل شيئا يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله العامل بغير نية ولا اقتداء العامل بغير نية ولا اقتداء أي الذي يعمل العمل بغير إخلاص وبغير متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم العامل بغير نية ولا اقتداء كالمسافر كالمسافر الذي يحمل جراب رمل ينقله ولا ينفعه فالمسافر الذي يحمل جراب رمل ثقيل على كاهله يحمله وينقله لكن لا ينفعه لماذا لانه لم يكن مخلصا لله رب العالمين وصحف الامه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم اجمعين كانوا يحثون على الاخلاص في العمل ويبينون اهميه النيه قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى رحمة وسعة ما عاليت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي فنية المتقلبه تحتاج إلى جهاد تحتاج إلى صبر تحتاج إلى ترويض تحتاج إلى بدن حتى تقيم النية على ما أراد الله حتى تكون النية خالصة لله رب العالمين ونظر عندئذ عندما يقول بعض السلف قد أفلح من سلم له لله لحظة واحدة لحظة واحدة تكون خالصة فهذا عبد قد أفلح لماذا؟ لعظم شأن النية قال رب العالمين والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون تقول امنا عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها يا رسول الله اهم الذين يزنون ويسرقون اهم الذين يزنون ويسرقون ويقتلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنه الصديق ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون ويخافون الا يقبل منهم والذين يُؤْتُونَ ما اتوا وقلوبهم وجهله يعملون العمل الصالح الذي يتقرضون به إلى الله رب العالمين وقلوبهم وجهله اي خائفه مضطربه فازعه يقبل الله رب العالمين منهم عملهم والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجهله انهم الى ربهم راجعون اي أنهم راجعون الى الله رب العالمين فيظهر أمام الخلائق يوم الفضيحة أنهم لم يكونوا مخلصين لله رب العالمين يعملون العمل ويجتهدون في الإخلاص فيه ويفعلونه على أحسن وجه ويقتدون فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا على السنة ومع ذلك يخافون أن يفتضح أمرهم يوم قيامة أنهم لم يعملوا العمل لله جل وعلا فصححوا النية عباد الله صححوا قلوبكم اخلصوا النية لله نحن نحتاج إلى أمة مخلصة نحتاج إلى أمة متجردة لا نحتاج إلى أمة غوظائية همج نحتاج إلى أمة مخلصة صادقه في أعمالها لله رب العالمين مُقتفيةً اثر ربيها صلى الله عليه وسلم الذي كان يخشى الرياء على نفسه وهو من هو صلى الله عليه وسلم وتأمل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نذكره مراراً وسنذكره مراراً اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم واستغفرك لما لا اعلم اي الشرك الخفي الرياء الذي يتلصص الى الاعمال الذي يتلصص الى القلوب والناس لا ينتبهون اليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مستعيذا به ان يقع في مثل هذا اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ارايت الرجل يلتمس الأجر والذكر الرجل يغز في سبيل الله يجاهد في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر أن يريد بشهاده الأجر والمثوبه من عند الله وكذلك يريد أيضا أن يذكر بين الناس بأنه بطل شجاع مجاهد محارب لأعداء الله فأراد هذا الرجل شيئا من أمر الآخرة وشيئا من أمر الدنيا أرأيت رجلا خرج المجال في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر ما له أي ما له من الأجر هل له شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعادها عليه ثلاثه وفي كل مرة يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم لا شيء له إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال فضيل بن العياد رحمه الله تعالى أي أخلصه وأصدر أي أحسن عمل أخلصه واصوبه قلت ما أخلصه وما اصوبه قال ما أخلصه قال أخلصه أن يكون لله واصوبه ان أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتق الله أيها الأحبة وأخلص دينكم لله رب العالمين وأخلص العمل من أحكم الحاكمين وتوفوا إلى الله رب العالمين من ذنوبكم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 ولي المؤمنين المتقين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواره وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأحبة في الله اعلم بأن رب العالمين لا يقبل الأعمال إلا إذا تحقق فيها شرطان مهمان أولها الإخلاص كما ذكرت وبينت لك وثانيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو شرط قبول الأعمال فإذا ما اردت أن تتقرب إلى الله رب العالمين بعمل فاسأل نفسك أولا هل هذا العمل شرعه الله في كتاب الله في سنة رسول الله حثنا عليه رب العالمين في كتابه دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة إن كان كذلك. وهو ان هذا العمل مشروع في الكتاب والسنه ثابت عن نبي الامه صلى الله عليه وسلم فاسال نفسك سؤالا ثانيا هل هذا العمل الذي شرعه الله وأراده الله منك او دلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل ابتغاء وجه الله طلبا لمرضاه الله جل في علاه ان كنت كذلك فتوكل على الله واجتهد في هذا العمل ولا تفرط فيه ولا تقصر فيه اما ان تتقرب الى الله رب العالمين بعمل لا في كتاب الله ولا في سنه في رسول الله فاياك اياك ان تفعله وان ظننت انه عمل صالح لأن الله رب العالمين يعبد بشرعه لا يعبد بعقلك انت ولا بهواك انت ولا بمزاجك انت يعبد رب العالمين بشرعه هو وبشرع رسوله صلى الله عليه وسلم لا بشرع الناس ولا بما يقوله الناس دع عنك الناس فالناس لا يملكون تشريعا ولا يملكون تحليلا ولا تحريما فاي عمل من الاعمال اي عمل من صلاتك من صدقتك من ذكر من استغفار من دعوه الى الله من معامله بينك وبين الناس واي عمل من معامله بينك وبين رب الناس اي عمل من اعمال الخير والبر؟ اياك اياك ان تقدم عليه إلا إذا كنت متيقنا أن الله رب العالمين آمر به إلا إذا كنت متيقنا أن الله رب العالمين شرعا وعلمت أنه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا تقنت وتأكدت فأخذ قبل أن تدخل في هذا العمل حتى يقبله رب العالمين منك لكن ان تتقرب الى الله جل وعلا باعمال ليست من دين الله وليست من سنه رسول الله وتجعلها انت من الدين فهذا هو الابتداع الذي هو طريق الضلاله والغرايه والذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه ثم اعلموا عباد الله ان الناس اذا اخلصوا الدين لله رب العالمين وتجردوا في اعمالهم لله احكام الحاكمين يصرف الله رب العالمين عنهم السوء ويجنبهم الفتن ويمكن لهم في الارض ويغيظ عدوهم ويهلك مخالفهم فثمره الاخلاص لله رب العالمين في الدنيا قبل الآخرة أما في الدنيا هو الأمن والإطمئنان والامان والسلامة في الديار والأوطان وفي الآخرة النجاة يوم الفزع يوم يقوم الناس برب العالمين وأذكر لك مثالين سريعين فيهما تدريل على أننا بحاجة إلى تحقيق الاخلاص لله جل وعلا في القصة الثلاثة الذين طبقت عليهم الصخرة إذ كانوا في سفر ثلاثه نفر ممن كانوا قبلنا كانوا في سفر فآواهم النبي إلى غار فانطبقت عليهم صخرة فحبسوا بداخل الغار فهم في شدة وهم في كرب وهم في ملمة فياها ترى ماذا فعلوا تقربوا إلى الله رب العالمين بأعمال صالحة مشروطه ما هي هذه الأعمال احدهم أحدهم تقرب إلى الله رب العالمين ببره لوالديه، والقصة معروفة والثاني تقرب إلى الله رب العالمين بإعطاء الأجير حقه والثالث تقرب إلى الله رب العالمين بكف نفسه عن الحرام وإعفاف نفسه وعدم الوقوع على المرأة فيما حرم الله رب العالمين وهذه أعمال صالحة نعم أعمال صالحة لكنها مشروطة مشروطة بأي شيء مشروطة بالإخلاص لله رب العالمين فكان كل واحد منهم يدعو ربه ويقول اللهم إن كنت عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فاصرف عنا ما نحن فيه اللهم إن كنت قد عملت هذا العمل وهو عمل صالح برر والدين اعطاء الحقوق لاصحابها كف عن الحرام اعمال صالحه تقربوا بها الى الله جل وعلا لكن هل تقربوا بها الى الله رب العالمين بغير اخلاص ام باخلاص باخلاص وهم ارادوا ان يخرجوا من المازق الذي هم فيه من الشده التي وقعوا فيها أرادوا أن يخرجوا منها فتقربوا وتوسلوا إلى الله بعمل خالص فقال كل واحد منهم اللهم ان كنت تعلم أني عملت هذا العمل ابتغاء وجهك تصرف عنا ما نحن فيه وانصرفت عنهم الصخرة ثم خرجوا يمشون هذا يدلل على أن الخلاص بتحقق الإخلاص وأن الإخلاص هو طريق الخلاص طريق الخلاص من الفتن من المحن من الشدة من الكرب من الضيق طريق الخلاص أن نحقق الإخلاص أن نتوسم إلى الله رب العالمين بأعمال صالحة نريد بها وجه الله طريق الخلاص بالإخلاص ليس بالفوضى ولا بالإثارة ولا بالأزمات النهار يحيى الناس عليها ويصبحون ويوسون عليها ولا مخرج لهم منها إلا إذا أخلصوا الدين لله واتبعوا منهاج رسول الله ومنهاج الأنبياء والمسلين في الدعوة والتغيير والإصلاع فأفيقي يا أمة الإسلام وتوبوا يا أيها الناس من ذنوبكم ثم تأملوا الصديق الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله عليه لما وقع في المئمة ووألمت به الشدة وحلت به النحنة ودخل السجن بعدما تعرض لما تعرض اليه من الافتتان بالمرأة بالمرأة العزيز وراودته عن نفسه تريد الحرام نجاه الله من هذا الكرب وعصمه من هذه الفتنة فهذه شدة وتلك نحن عصمه رب العالمين منها لماذا؟ كذلك لنصرف عنه السور والفحشاء لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين ونحن نحتاج إلى الإخلاص نحتاج الى التجرد في اعمالنا لله رب العالمين حتى يفزع كل واحد منا الى ربه ويقول يا رب اني عملت هذا العمل واختر انت اي عمل اختر أنت أي عمل من الاعمال الصالحه اعملها او تامل عملا عملته فيما مضى ابحث في صحيفه اعمالك الصالحه ابحث عن عمل من الاعمال المشروعه التي شرعها الله ثم قل لنفسك هل كنت فيه مخلصا لله فإنما ما وصلت الى عمل وعثرت على عمل واتمنى ان اجده وان تجده اذا عثرت عن عمل صالح اخلصت فيه لله رب العالمين فقل يا رب ان كنت تعلم اني عملت هذا العمل ابتغاء وجهد اصرف عن مصر ما هي فيه وان لم تجد عملا ماذا تفعل اجتهد في ان تعمل عملا صالحا مخلصا لله رب العالمين ثم ارفع يدك الى رب العالمين في وقت السحر في وقت استجابه الدعاء وقل يا رب ان كنت تعلم اني بكرت الى صلاه الجمعه قبل ان يصعد الامام المنبر في معظما شعيره الجمعة مبكرا إليها قبل أن يصعب الإمام إلى المنبر إن كنت تعلم اني عملت هذا العمل ابتغاء أو وجهك فاصرف عن ما هي فيه نريد هذا العمل ونريد هذا الدعاء أهذا عمل يسير؟ رب عمل حقير تعظمه النية عمل كبير تحقّره النية إنما يريد الله منك نيتك وإخلاصك إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أموالكم لا ينظر إلى طور وعرض وإلى اتساع عين أو إلى ضيقها لا ينظر إلى جمال وجه أو قبه لا ينظر إلى كثرة أموال أو إلى قلتها لا ينظر الى ثوب جديد او الى ثوب خلف ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم فقط لا ينظر الى قلوبكم يعني الى نياتكم والى اعمالكم فاين النيات واين الاعمال اين الاخلاص اين التجرد لله رب العالمين نتوسل به الى الله ندعو الله جل في فيهنا ونقول يا ربي ان كنت تعلم ان هذا العمل الذي عملناه عملناه ابتغاء وجهك فاصرف عنا ما نحن فيه يوم ان تهدى الامه الى مثل هذا فابشروا بالفرج ابشروا بالخير ابشروا بالامن والامان والسعط في الارزاق والاهلاف العدو ستكون قوة قوة القلب قوة الفؤاد قوة قوم ملأ الايمان قلوبهم فيقومون لله وينصرون دين الله ولا يفزعون عند الشدة ولا ينتكسون عند الكرب ومهما ضيق عليهم من عدو من داخل الأمة أو من خارجها لا يرتكسون ولا يرتدون لماذا؟ لأنهم تربوا على الإخلاص والتجرد والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسن وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن نجعل أعمالنا خالصة لله رب العالمين ونجندن الرياح والنفاق والمحن والفتن ما ظهر منها وما ثم صلوا وسلموا على هذا البشير والسراج المنير كما امركم بذلك اللطيف الخبير وقال رب العالمين قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الاولين صل على محمد في الاخرين وصل على محمد في الملك الاعلى الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين دمر اللهم اعداء في اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد امن امنا مطمئنا وسليما بلاد المسلمين اللهم امن في بلادنا وولي اللهم خيارنا اللهم ولي امورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا, امورنا خيارنا اللهم احفظ علينا مصرنا وديننا واموالنا واعربنا اللهم من اراد مصر واراد بلاد المسلمين بشر وسوء وفتنه اللهم من اراد مصر وبلاد المسلمين بشر وسوء وفتنه اللهم فتش الظهر اللهم فقص ظهره اللهم فقص ظهره واصبح امره اللهم اهدك اثاره واكشف عواره ومزقه كل ممزق لا تقم له في الارض رايه واجعله لمن خلفه عبره وايه اللهم افضحه على رؤوس الاشهاد في الدنيا قبل الاخره اللهم من اراد نصرنا بالفتنه اللهم من ارادها بالفتنه يا الجلال والاكرام اللهم تشل يده اللهم تشل يده وجمد الدماء في ضعافه وارينا وأرن فيه آية وأرن فيه آية يا ذا الجلال والإكرام ومن أراد بلادنا مصر وبلاد المسلمين بالخير والاستقامه على الشريعه والسنه اللهم فأعين ووفق وسدده يا ذا الجلال والإكرام وحقق لنا وله ما يتمناه يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر رئاذينا وأمهاتنا والجميع موتى المسلمين اللهم امين امين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استووا استقيموا اعتدلوا الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ولا وللآخرة خير لك من الأولى ولسا فيعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيم فآوان ورجبك ضالا فهدا ورجبك عائلا فأغنا فأما اليتيم فلا تقر وأما السائل فلا تنهر. وانا بنعمه ربك تحدث الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياك نعبد وإيك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك ورضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العصر يسرا فإذا فرغت فوصب وإلى ربك فرضوه الله